الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المثل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْجَاهُ مَوْعِظَةٌ مِلَّ رَبِّهِ فَمَنْجَاهُ مَوْعِظَةٌ مِلَّ رَبِّهِ فَتَهَّفَ لَهُ مَا صَلَفَ فَلَهُ مَا صَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْعَادَفَهُ لَكَ أُصْحَى فهم فيها خالدون يمحق الله الربا ويحب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وإقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أدواهم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 وتعلمون، والتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم تُوفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون.